بل بذا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بنبوتين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قَالُوا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ حَشَرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقُرْآنِ إِلَّا حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا نورتنا قالوا يا عثرتنا لا ما ثروتنا فيها وهم يحملون اوسار ما لا ضرر انا شاء ما يزرون وما الحياه الدنيا الا لعب وله وللدار خَيْرٌ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمُمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن ما كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تثبتغي نفسك في الارض او سلم من في السماء فتاسيهم بايه ولن شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين